السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة الصراع تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفات إبراهيم عليه السلام التي رشحته وأهلته ليكون إماما للناس وذكرنا فيها صفات كثيرة منها إسلام إبراهيم واستسلامه لأمر الله تبارك وتعالى ومنها أيضا أن إبراهيم كان إماما للناس وأنه كان أمةا وأنه كان قانتا لله وكان شاكرا لأنعمه وصفات كثيرة نستأنفها اليوم إن شاء الله ولكن في البداية نرحب بأستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال مرحبا بك أستاذ أشرف تحدثنا عن صفات كثيرة في المرة السابقة دكتور جمال واليوم إن شاء الله نستانف هذه الصفات فماذا أيضا عن صفات الخليل إبراهيم التي أهلته ليكون إماما للناس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروع أنفسه ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وشهدوا الله إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أنه قدمنا على إبراهيم ولوط ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين والذي علمنا بأنه قدمنا على إبراهيم بالزرية الصالح الطيب وجعلهم أئمة يهلون إلى الخيرات وهبنا له إشحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بنية الإسلام على خمس شهدت الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إلي سبيله والذي علمنا صلم وإنما بعزت معلمة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد فمبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد ف يعني ألاحظ من الصفات التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام تدعه بها رب العالمين وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن قال لا نال عبد أعهد الظالم ربنا سبحانه وتعالى الصفات أن يعني ربنا انتدبه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قالوا القيام بالتكاليف الشرعي يعني بأول الصفة يعني تبرز هنا القيام بالتكاليف بالشرع. الكلمات هنا كان المقصود بها التكاليف أن الله كلفه بتكاليف كثيرة، أيوة. فأتمهن قام وأدى هذه. التكاليف أيوة. والتكاليف يعني الشرائع يعني معناها الأوامر والنواهي ويبدو فيها استسلامه لله رب العالمين. وزير يعني وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعله إماما يقتدى به في الخيرات، إمام يقتدى به في الخيرات لأنه صورة حية للإسلام الذي يعني يدعو إليه لأنه قام. بما كلفه الله بهم من تكاليف كم كلفه الله حتى وإن كان... كانت هذه التكاليف عقلا لا تتوافق مع المنطق لا تتوافق نعم آه. آه. ولكن ما دام الله تعالى قد أمره آه. فيعني قالوا سمعنا وأطعنا إنما كان ربنا لا إذا دعى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ما كان مؤن المؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم مال من أمرين هي ذل الصفة بتاعت إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال اسلامها الرب العالمين قال الصبغة الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. دي بعلمنا بقى no. إنه هو المعنى الاستسلام لله واللي يرغب عن ملة إبراهيم اللي ربنا قال قل إنني هداني ربي إلى الصراط المستقيم دين قيمة ملة إبراهيم حينفة. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقد استفقنوا في الدنيا ونفق الاخرة قال الاربه أسلم قال أسلامت لرب أدي معنى الاستسلام دي قمة الـ الـ الدرس اللي ربنا عزيزين فهنا هو ربنا وإذ ابتلى إبراهيم رب بكلمات فأتمهن يعني قام بهن على الوجه الأكمل قال إني جعلك للناس مما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هنا القدر صفة العدل يعني إذا إبراهيم كان يتصم بصفة العدل والعدالة لأن ربنا سبحانه قال لا ينال عهد الظالمين, الظالمين. فهو, فهو كان ظالما لما ناله عهد الله عشان وعشان كل عشان ينبهه إن القضية ما استقام على هذا العهد فهو أريثه ممكن يبقى أيضا وأيضا يبدو هنا أيضا حرص إبراهيم عليه السلام على الدعاء وعلى إقام الصلاة وعلى أعلى فالسهو صلى الله عليه وسلم على الدعاء زي إيه لك يعني إيه المواقف اللي ظهر فيها يعني حرصه على الدعاء لما قال رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء رب رب إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفذة من الناس تهو إليهم أرزقه من الثمرات الثمارات العلاوما شكورون الدعاء يعني نلمح ما عندما ذهبت زوجه إلى مصر أيوة. وقف مصليا داعيا لله. الله عز وجل الآن. وأيضا حينما يعني ألقي به في النار. نعم. ونزل عليه جبريل قال له ااا لك ح إلى حاجة قال أما إليك فلك الربي سبحانه لي حاجة حسب الله هنا الوكيل دعا يعني عز وجل هنا. فهو في النار قال حسب الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمع لكم فخشاهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله فلم لم يمسسهم سوء مع هذا دقيق أو دكتور جمال وعاوزين يعني برضو حقيقة تسقطوا على الواقع بتاعنا لأن في كثير من الأحيان نقع في يقع الواحد منا في ضائقة في مشكلة مادية اجتماعية مشكلة مع زوجته ومشكلة مع أهله يلجأ الى لك اشوف مين يتدخل طب اجيب فلوس منين عشان احل المشكلة طب اعمل ايه عشان طب ازود دخلي ازاي عشان كذا يعني, يعني بنبحث دايما في حلول مادية وحلول بين ايدينا وحلول نراها باعيوننا كما يعني يفكر العلمانيون كما يفكر الماديون ولكن المسلم يعني عنده وسيلة ناجعة ان دايما في, في, في الابتلاءات في الكروب اه ياخذ بالاسباب ويتحرك نعم ولكن مسألة الدعاء وأهميته هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو يعني كان صلى الله عليه وسلم علمنا إنه إذا إذا حزب أو شيء فزع إلى الصلاة. وربنا قال استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة جلد. أي الدعاء يعني. الدعاء استعينوا بالصبر والصلاة والنهلة كبيرة إلا على الخاشعين. هو استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آخرتها إيه؟ شهد في سبيل الله ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله موتهم ملحوظ ولكن لا تشعرون. يبقى الدعاء هنا رس قالوا من يتق الله يجعل له مخرجا ورزق ومن حيث لا يحتسب. فهنا الرسول الله قال لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد البلاء إلا الدعاء يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى عشان كده قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابوه لا تغلقه وسل الذي أبوابوه لا تسألن بني آدم الذي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأله يغضب حين ربنا يقول لنا وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة إذا دعاك طب سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يدعو من وهو في أرض الرافدين وهو يدعو إلى الله وقف في المجتمع عنده 16 سنة 16 سنة وقف في وجه مجتمع بأكمله القيادة السياسية وجموع الناس وأبوه وأهله يعني كله مقف في وجهه ماذا فعل إبراهيم عليه السلام هنا في هذا المجتمع دهو قال كده لا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين غضب كده يعني إن بريء مما تشكون إن وجهت وجه الذي فطر السماء والأرض حنيفا وما كانوا وهنا في الموقف ده يعني فزع إلى الله عز وجل عشرين وهنا كانت الإجابة ربنا قال استكانت الاستجابة وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخصرين ونجيناه ولوطا ان الارض التي باركنا فيها للعالمين يعني معنى كده ان كلما دعا ابراهيم مربه استجاب له الله سبحانه وتعالى كان مستجاب الدعوه طبعا عبد رباني وكلنا دكتور جمال يعني اذا اذا اخلصنا النية لله تبارك وتعالى واخلصنا الدعاء اظن اننا سنكون مستجاب الدعاء ولكن كل ما في الامر ان احنا لا نستعجل يعني يعني ما نقولش ان دعونا فلم يستجب لنا يعني يعجب الله عز وجل قرب فرجه وقنوط عبد وبين النصر والهزيمة صبر ساعة عشان كده ربنا قال استعينوا بالصبر والصلاة يعني هو يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم شوف سيدنا إبراهيم لما دعا ربي وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياته يعني عايل هم لهم حتى قبل ما يموت عارف انه هيموت لكن يريد ان يطمئن لان الله سيقيد لهذه الامة من يقوده إلى الخير ويقود الصراع ضد الشرك وأهله نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عواجه هو يعلم أنه سيموت ويعلم أن الصراع مستمر وأن الشيطان لن يخنث ولن يقف نعم, نعم. ف... فيدعو الله أن يعني يهب هذه الأمة من يأخذها ويردها و... عن إذواء الشيطان ويدرك أنه لابد أن يبقى فيه مقاومة نعم هو يعني. هو, يعني يعني هو... يعني هو وعى... يعني... وعى أن الشيطان عليه العائن الله جالس للأمة بطريق الإسلام نعم لقعد لهم أثراتك المستقيم ولا من بين أيديهم ومن خلفهم عن أي شمالهم ولا تجد يعني عارف ان الشيطان ما بيخنص إلا بذكر الله عبادي ليس لك عليهم سلطان عارف استراتيجيته وإنه يحتاج إلى من يقف في وجهه ويقاومه وإلا تضيع البشرية ولذلك الطالب من الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة وحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم دعا وكانت الإجابة بعد كم سنة؟ 25 سنة 24 سنة قرن من الزمان كانت الإجابة يعني ده معنى هذا إن كانت الإجابة إجابة الدعاء ببعثة محمد 24 قرن أيوة يعني الواحد فينا ما يدعو الله والدعوة تتأخر شوية لا لا لا يتعجل يعني يعني قد تكون مؤجلة لي ليوم القيامة قد تكون برد بلاء نعم. عنه، قد تكون برفعه درجة، فلا نعم. يتعجل، يعني عليها أن يدعو ولا يحمل هم الإجابة. ولا يحمل هم الإجابة. لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى فيها الدعاء في بركة، زي ما أنت تفضلت. يا إما بيدفع فلا نازل من السماء، والدعاء صاعد على جان إلى يوم القيامة. وهذا برضو فضل من الله عز وجل. وفي نفس الوقت إن ربنا بيقول خير. والزلك دعوة سيدنا يوسف عليه السلام لما يعني الأمور ضاقت. وقال لذكرني عند ربك عشان ربنا يقول له أخلي بصرك معلق بالله عز وجل لا. وجاء الفرج لما ف... فلبس في زيني بضع صنين لكن بعد برضه بضع صنين ربنا قيض له السبيل لما قال له إن... لما قال جل... لأتوني به أستخلصه لنفسي ملك مصر وكانت فرج فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام بعلمنا الدعاة كلها قيام و... وصلاة وذكر ودعاء واستشعار لمعية الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة آه. هموم الأمة في بؤرة اهتمامه يعني ايه هو خرج من أرض الرافدين وربنا هيأ له محضر نام يعني لم ينم ده بدأ يتحرك شرقا وغربا يحمل هم الإسلام في كل مكان ويعنيه على زوجته أولاده يعني عيده على أرض الـ الـ التي المقدسة أرض الإسراء والمعراج اللي هي بيت المقدس أرض المسجد الأقصى هناك يعلم الأب الإسلام وينتقل إلى أرض الجزيرة العربية علشان يرفع القواعد من البيت يعني إذا مرة أخرى إبراهيم رفع القواعد من من صفات إبراهيم عليه السلام أيضا أن شرفه الله بأن يرفع القواعد من البيت يعني هو علشان حتى يعني نست لرفع القواعد إنه ربنا قال وإذا ابتلى إبراهيم ربوب كلمات فأتمهن اللي هو قام بجميع التكاليف <تصفيق> قال إني جعلك للناس إمام خالق لزلك خالق للناس عظيمًا طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يدرك إنه علشان لازم يبقى في إمام في أمة وفي ناس تربوا على الإسلام ولذلك هو رب من الله عز وجل كل ما يعين على تحقيق هذه المهمة هو قبل كل الفرائد والشرائع الأوامر والنواهي أقام شرائع الإسلام لأنه كل أسلم أسلمت يبقى أخذها حياة المناجلي وشيعاته هنا لاحظ إنه طلبه في أرض غير زرعة عند بيت الله المحرم طلب إيه طلب إنه ربنا سبحانه وزقاه من الثمرات لعلهم يشكرون لا لا اللي هو اللي هي إني اللي هو وزبتله إبراهيم ربوي بكلمات فاتم قال إني جعلك للناس إماما قال من دوريت قال لا نال عد الظالمين وزقلي رب إبراهيم ربج على هذا بلدا آمنة ورزق أهلهم من الثمارات من آمن منهم بالله واليوم من قالوا من كفر فمتعه قليلا ثم تطروه لعذاب النار وبئس المصير طلب أن ربنا يرزقهم فرب وخص الصالحين بالرزق لكن ربنا قال الخلق خلقي أخلق الصالح ورسل لأنه من خلقه، لا. فربنا قال يعني إيه ومن كفر برضه ها هرزق الصالحين واذكر لأنه من خلقي وكون إنه ما حظ في الإسلام لكن من حقه على الله عز وجل أن يرزقه، فهذا المشهد الآخر اللي نبيه عليه السلام لما كلفه الله برفع القواعد من البيت وربنا وربنا وربنا أوضح لي الطاهرة بيتة للطائفين والعاكفين والركع السجدة تكليف آخر وإذ يرفع إبراهيم ما إبراهيم الذي وفى يعني قام بالفرائد كلها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا عاوزي يا إبراهيم تقبل منا هذا العمل الصالح ما زال الدعاء ديدنه وما زال متعلقا بالله سبحانه وتعالى وربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم يشوف هنا بيتكلم عن صفات الله السمع والبصر والعلم لا. أنا عارف أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين عشان نعلمنا النص القرآني بيعلمنا أن الله سميع بصير أستاه يسمع الدعاء ويستجيب ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مش بس كده وأرنا مناسكنا مناسك الحج إزاي نعمله إزاي نصلي نصوم الفرائض ها وتوب علينا يعني توب علينا لنتوب يعني عشان توبة دائمة بجد دائما التوبة يخشى أن يقع في ذنب من الذنوب وتوب علينا دي بصفة الجامع يقصد أنا وزوجتي وأولادي والأمة المسلمة وتوب علينا أنك أنت التواب الرحيم آه. وبعدين يأتي بعد ذلك ربنا أبعد فيهم رسولا منهم يتلع عليهم آياتك وي ويعلم الكتابة الحكم ويزا كمنا كانت العزيز الحكيم هنا وهو ال ال يقترن برفع القواعد وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت هنا رب بيقول أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود دي مهمة يعني خدم رغم النبي ورسول شغال في أن يعد البيت الطائفين والعاكفين والركع السجود وهيجي بعد كده وأذن في الناس بالحجيات وكرجالة وبعدين بعد كده يقدم بسيرته العملية إن ناسك الحج السعي بين الصفا والمروى والصعود الى منى والصعود الى عرفة ورمي الجمرات والنحر والحلق وبعدين قبل كده ده النية وتصحيح النية المعتقد والتلبية انا عاوز اقول ابراهيم عليه السلام هنا كل دي يعني انا عاوز اقول ده عبارة عن ايه ده ايه ده عمر مبارك كل بمثلات القواعد دكتور جمال كان في صور معانا حك تحب ان احنا نعرضها دلوقتي وهو يرفع القواعد كيف اثرت اقدامه في الحجر والحجر الأسود وهذه الأشياء تحبها لو تحب يعني هو يعني ممكن يعني نعرض لها يعني يعني بسم الله الرحمن الرحيم لأن في بعض الأوراق نتتصل بها طيب يعني نواصل في عملية ال إيه ال وهو هنا بيورونا صور الآخر هذا موطئ القدمين لتعيس معاة عليه السلام إسماعيل إبراهيم عليه السلام نعم. إبراهيم هو يرفع قائد لما قال حينما كان يقوم ببناء البيت لما قال له حينما رجع إلى بيت إلى مكة المكرمة وقال يا بني إن الله قد أمراني بأمر يعني تطيعني فقال نعم فقلوا إن إبراهيم جلس في مكان وقف في مكان ابن يناول الأحجار وهو يبني ذا اللي في الموقع القدمين اللي احنا شفناه وزي يرفع إبراهيم القواعد من البيت اللي موطن القواعد دي فيها آيات بينات مقام إبراهيم وهذا موقع الحجر الأسود خصة الحجر الأسود لها الحقيقة الكلام لأن الغرب كما قلنا شكك فيها وقال إن الحجر الأسود لعنه صعق من السماء لا. وقال إن يشهد يوم القيامة لمن يسجدون أمامه لا. وهذا غير حقيقي الرسول عليه علمنا إن هو حجر من الجنة وكان أبيض ولكنه سود بزنوب العباد ولو لو كان ممكن لمسه زعاهة إلا شوفه فهذا الأجانب أرادوا إنهم يعني إيه يتأكدوا من قصة الحجر الأسود، فأرسلوا ضابط اسمه ريتشارد بيرتون رش ريتشارد بيرتون الراجل ضابط في الجيش الإنجليزي جاء إلى مكة في زي حج أفغاني واستطاع أن يسرق جزء من الإ من الحجر الأسود وأخذوه وحللوه فوجدوا إنه له خصية قريبة من خصية تتنجازك التي تنزل من السماء. وجدوا فيه حاجات لهم كانوا يتصورون حجر بازالت عادة عشان يشككوا في قضاياه وهم يشككوا فيه وطبعا الحقيقة المسألة دي أنا يعني, يعني لا لا لم يجدوا ان الحجر الاسود من خماته او من تكوينه او انه مكون من مكونات الارض اطلاقا وجدوها وكانه من ليس من الارض قالوا له من السماء والرجل اسلم الضابط الانجليز المو ريتشارد فرانسيس بيرتون ريتشارد مم. فرانسيس بيرتون هذا الرجل اسلم لله رب العالمين وكتب كتابا يعني ايه ذكر فيه هذا الحديث انه ذهب واستطاع انه يسرق جزء من الحج وحللوه في المعامل لكن رغم هذا رغم هذه الحقيقة التي ثبتت علميا اذا بهم ينكرون حتى الان لازالت القتل تشوه تاريخ الحج وتشوه تاريخ مأ زمزم. رأبناه بشو... والشاهد شاهد من أهله. والفض من, لكن... من شاهد بالعالم. ربنا قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا. ال... الشيء الذي يعني ال... هذا طبعا يعني أريد أننا أنوه. طبعا استاذكنا عن... نكمل حديثنا عن الحجر الأسود بعد فاصل مشان الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل الحديث عن الحجر الأسعد أو الحجر الأسود نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد أصبنا دكتور جمال كنت حاجة بتقول بالنسبة للحجر الأسود في كلام حاجة عايز تقوله وبالنسبة للصور أو الخرائط تاعت مركزية الكعبة هما لنا حالا على <تصفيق> المياه يعني هو الجزء الأولاني اللي هو أنا, أنا تكلمت فيه آخر شيء اللي هو ال... الحجر الأسود الحجر الأسود وال ال... قالوا الرجل اللي هو ريتشارد بيرتون ده علشان كان نفسي رقع الكتاب اللي هو عمل كتاب اللي هو قالوا كده من ضمن الأشياء اللي فيه آيات المقام إبراهيم ومن ده, ده كان آمنا قال من الدلالات العلمية للآية الكريمة ده الدكتور زغلول النجار في كتابه الأرض نقل عن جهد طيب مبذول. لا. تكلم عن الدلالات العلمية مش النقلية. لا. بالإضافة للدلالات النقلية والدلالات العلمية. قال فيه متوسط توسط مكة المكرمة لليابسة ومركزية الكون لو شوف الخرائط داخل الكلمة. هاي دكتور. هنا هل نقطة البرتقالة دي اللي هي مركز مكة بالنسبة للكون يعني هي مركزية الكون وبداية خلق الأرض من مكة يعني برزت كأنها خشعة. في خريطة أخرى. وحتى في الخريطة يعني نحس ان المربعات الموجودة ديت لو عدنا المربعات لفوق والتحت للاها زي بعضها لا ومن اليمين والشمال هي, مركزية, هي مركزية الأرض بالنسبة الكون ومركزية مكة المكرمة بالنسبة للأرض لي. ثم يأتي الخريطة التانية فيها تتصل طيب ممكن نكمل الكلام يا دكتور زغلول إلى لا لا أنت تظهر الخريطة؟ يعني إذن هنا قال إن في رسم القارة. أيوة هذه بداية الـ الـ الـ الـ لو نشاهد الخريطة الكرة الأرضية بدأت يقولون من مكة المكرمة ظهرت للإثبات العلمي في مركز الأرض دُحيت منها الأرض كلها. عبارة يعني بداية الأرض بداية خلق الأرض كان من هذه المنطقة. أيوة. وانتقلت بعد ذلك وبعد ذلك حصل التفتت بتاع القرات السبع قرات وترتب على هذه حقائق علمية على جانب كبير من الأهمية ولذلك لو في خريطة اللي بعدها يعني تظهر إذا مكة لها أهمية علمية ولها أهمية دينية وربك يخلق ما يشاء ويختار وكذا الصور اللي عندنا لا احنا ما شفناش فيه كم صورة احنا لما شفنهاش على كل حال المهم فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أيمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا من الدلات العلمية للآيات الكريمة توسط مكة المكرمة لليابسة ومركزية الكون الحاجة الثانية. انتفاء الانحراف المنطيصي عند خط طول مكة لكن ما شاكدر اتعرض للموضوع ده لانه ده موضوع علم يحتاج لا يريد نستضيف مرة دكتور زغلول النجار ونطلب لانه قضية اهتمام مكة ومركزية الكون ومركزية اليابسة هذه على جانب كبير من الاهمية لانها ترتبط ايضا بالزمان حرمة الزمان وحرمة المكان وايضا ضبط اتجاه اضلاع الكعبة المشرفة من الذي بنى البيت العتيق أدم عليه السلام. لما بيفحصوا الاتجاهات الكعبة، فوجدوها تنطبق يعني يعني إيه رغم مضي آلاف السنين قالوا كده ضبط اتجاه يعني أضلاع الكعبة المشرفة بأركانها الأربعة باتجاه الاتجاهات الأربعة الأصلية تماما الشمال والجنوب والشرق والغرب. انضغطها مع اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب تماما يعني تأخذ الكعبة مقياساً للاتجاهات الأصلية الأربعة. نعم ركنها الشامي باتجاه الشمال الحقيقي ركن الكعبة مهم أو الشامي ده الشامي نسبة الأرض المقدسة التي, التي أمر المسلمين ان يصلوا اليها في بداية الهجر طيب الحاجة الثانية ويوقابله في الجنوب الجنوب الحقيقي تماما الركن اليماني باتجاه اليمان لا. وركنها ركن الحجر الأسل يقابل الشرق الحقيقي تماما وأيضا ركنها المصري يق... والركن و... و... المصري يقابل اتجاه الغرب الحقيقي تماما يعني الاتجاهات الأصلية إذا معنى هذا إيه متى؟ ألاف ألاف السنين منذ عهد آدم ألاف ألاف السنين هذه هي القواعد التي بنيت التي ابونا ادم إذا هذا ده توجيه رباني بناء رباني اجازي خد اعداء الانسان يقولوا مين اللي بنى الكلام ده مش, مش الشمال اللي جيت الشمالي الحقيقي والجنوب الحقيقي والشرق عشان قال فيه عشان الدكتور زغلول شبه الدراسات العلمية فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا طيب الحاجة الأخرى ان هو ان ال إن هو بيقول كده التعليق بتاعه ولكن إن نكون تحديد هذه الاتجاهات بهذه الدقة وفي زمن موغل في التاريخ يعني كل ذلك يثبت أن الكعمل المشرفة ينبغي إمكانية أن لا يكون هذا لا يمكن أن يكون عملا بشريا هذا لازم يكون عملا ربانيا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى الشيء الآخر الذي يلفت النظر كما قلنا موضوع الحجر الاسود و احنا اتكلمنا الجهد الذي بازاله الضابط النتائج التحليل دا يمكن لا يمكن يكون حجر من احجر الارض لا يمكن يكون بزلت ولا اي حاجة ثانية ده من الحاجات اللي بتخلفها النيازك و انها تتميز بتركيب كيميائي و خاص وعشان كده قالوا لا يوجد في الارض حجر اخر من الجنة الا الحجر الاسود نعم. وقال صلى الله عليه وسلم له عينان ولسان وشفتان يشهد بهما يوم القيامة لمن استلم بالاضافة لذلك ان المسلمين لا يسجدون امام الحجر الاسود لا يتعبدون الى الحجر الاسود كما يتعبدون الى التماثيل حتى النهاردة لا ده حتى مجرد التعهد او استلامه او لمس او تقبيله سيدنا عمر قال فيها يعني لولا يعني أنا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تدور ولولا أني رأيت رسول الله وقبله كما قبلته يعني حتى المسلمين فهمين كويس أه ما بيعملوا إيه يعني نعم ما فيش وهذا دليل إن احنا لكن انظر ماذا يفعل أعداء الإسلام لا. التشكيك في الإسلام في عبادات الإسلام في أركان الإسلام فان إجرام قمة رغم إن يعني يعني لماذا بالنسبة للإسلام قرب بنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم الاستطاع أود أن أذكر بأنه زيارة الضابط البريطاني اللي هو ريتشارد فرانسيس بيرتون كانت سنة 1890 1300 وجرية وكتب كتاب اسمه جيرني أه أه تومكة هو الكتاب الذي ترجمه للغة العربية جيرني تومكة رحلة إلى مكة رحلة إلى مكة وهذا أظن يعني شاهد كان مفروض لو العالم الغربي اللي عنده صاحب العقول المفكرة يقول هذا ما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهو التشقيقية الشيء الآخر الذي كل لما إحنا بقول و... و... و... في مق... ربنا سبحانه وتعالى في تبينات مقام جبريل إنه زمزم قال برضو من الآيات البينات لا. لما يقول همز جبريل قال لابد من طرقة قوية طرقة قوية ادت الى تفجر المياه يقول بعد ما عملوا التوسعات بتاع الحرم يقولوا وحفروا الانفاق وجدوا ان المياه التي ترد من مناطق بعيدة عبر الصخور شوف في الانسون يقول اذا في طرقة قوية ربانية مؤمر بها رب العالمين طرقة بيقول همزق يعني الضربة قوية ترى زي القرف الضربة التي أدت إلى الها تفتت الها الها الضربة البركانية تفتيت البر ال ال ال القراء الأرض إلى القرات اللي احنا عايشين في هنا اللي احنا ها. شاهدناها فهنا بيقول طرق قوية أدت إلى تفجر مياه زمزم ولا زالت شوف رغمة مضيئة كم ألف سنة والمياه لا زالت يعني تسيره والناس يشربون ولا تتوقف هذه بيقول آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله عشان كده ابن القيم الجوزية رحمه الله قال كلاما يوزد بمدى مش عاوز أقول الذهب لأن الدماء مدارش العلماء بدماء الشهداء لما تكلم عن الحرم المك وقال من الأشياء الدالة على كمال ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى اختيار البلد الحرام اختياره لمكة المكرمة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وانه ربنا سبحانه وتعالى اختاره اختار من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها البلد الحرام فانه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه وجعله مناسك لعباده وأوجب عليهم الاتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق فلا يدخلونه إلا متوضئين متخشعين متجردين عن سياب أهل الدنيا محرمين يعني وقال إن ربنا جعله حرم آمنة لا يسفك فيه ذنب ولا يختلى خلاء ولا يعضل الشوك ولا تلتقط لقطته إلا للتعريف والرسول السلام قال إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فزقيل أنها قد حلت لمحمد حلت من النهار ثم عادت إليها حرمتها إلى ما. وعشان كده ابنه أوسا قروء قال في صحيح مسلم إنه لا يجوز حمل السلاح في مكة سبحانه سه. هذا حرم الله عز وجل ومش بس كده وجعل الله قصده مكفرا للذنوب إن ربنا سبحانه وتعالى قال من أتى هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع كيمولدتهم ولم يرضى لقصيدهم من سواب سوى الجنة ويقول سبحانه وتعالى ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا تابعوا بين الحج والعمرة فأنهم ينفيان الفقر والذنوب كما في الكير وخبث الحديد والذهب والفضة فإذا ربنا جعله قصده هذا ليس أحد لشيء إلا لمكة م. م. ثم خال ابن القيم والعمرة إلى العمرة كفر بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا سل وأقسم الله سبحانه هذا وهذا البلد الأمين لا أقسم بهذا البلد وقال طهر بيتي ربنا سبحانه يعني أضافه إلى نفسي سبحانه وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواب بيتي إلا فيها ما فيش حد غيرها لا. وليس على وجه الأرض موضوع يشرع تقبيله واستلامه إلا الحجر الأسود عنده تحط الخطايا والأوزار وأيضا الركن اليماني والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة يعني هذه كلها خصوصية لمكة المكرمة ومش بس كده ده ربنا سبحانه وتعالى قال إليه يشد الرحال لا يشد الرحال إلا ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب أرض الله إلى الله قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف على أمر يعتقد مناقته قال والله إنك لا خير أرض الله وحب أرض الله إلى الله ولولا أن أهلك يخرجوني ما خرجت يعني إذا فا هذه إذن هذا المكان أو هذا البيت الذي رفع إبراهيم القواعد منه لم يكن أي بيت هو بيت شرفه الله وكرمه بكل هذه الأشياء اللي حضرتك ذكرتها. والتي وهو, أيضاً أول وهو أول مسجد وضع في الأرض نعم. لحديث مزر لما جار يا رسول الله عسى والسلام أي المساجد وضع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأخصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة يعني إذا في خصوصية وإليها يشد الرحال نعم. ومن و... شرفه أيضا دكتور جمال شرف من بناه يعني من الذي وضع قواعده في البداية ومن الذي رفع هذه القواعد هذا عليه السلام نعم وبعد ذلك جاء إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت عشان كده الإمام الخرطبي يمكن في كثير من المفسرين غابت عنهم إن أول من بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السلام إلا أنا شفت في الجامعة لإحكام القرآن الإمام الخرطبي قال كده إيه؟ لما بفسر قبل الله تعالى جال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم واندخله كان أمين وان الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيون العالمين هو هنا بيقول وفي هذا دليل أول الناس هو آدم يبقى اللي بنى المسجد الحرام هو آدم عليه السلام اللي رفع طاعد البيت العتيق هو آدم عليه السلام يبقى إذن شرفوا أخ أخ أفضل الناس وأشرفوا الناس آدم عليه السلام كان سبعون ستونا زراعا كأنه نخل صحوق والزراعة بيقولوا خمسة سبعين سنتيمت يبى إذا آدم لما يبني البيت العتيق يعني يعودوا يتناسب هذا البيت العتيق مع يعني إنه كون آدم عليه السلام كان عملاق وكان البعض الآخر قالوا إن كان آدم عليه السلام لم لم يبنيه تماما يعني يعني هو هو كان طويلا ولكن ولم يبنيه تماما هو رفع وضع رفع قواعده فقط والذي رفع هذه القاعدة هو إبراهيم عليه السلام لا إبراهيم عليه السلام أعاذ البناء وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هو كان البيت ما هو أصل آدم عليه السلام في الدراسات التي عملها اللي قام بها الدكتور زغلول النجار قدم دراسة جيدة في خلول حتى من خلال غريب الحديث أن البيت العتيق بمكة المكرمة يقول لو وقع البيت المعمور لو وقع عليه يعني البيت المعمور هي بحذاء في أحاديث قدم أحاديث دكتور زغلول بأنها بحذاء البيت المعمور. البيت المعمور في السماء, في السماء. الذي تطوف فيه الملائكة. الملائكة بنفس تصميمه ونفس شكله ونفس مكانه. أيوة. البيت الحرام على الأرض. نعم وعلى فكرة البيت الحرام شكله هكذا يعني هو كان مبني في الأول كان بابه ملصق بالارض وكان الحجر داخله الحجر كان داخل ال ك لما التصور اللي كان عليه البيت العتيق كان البيت العتيق يشمله الحجر. لكن لما عادوا بناءه لحينما في ع... في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وتم إعادة بناء البيت قالوا لا ندخل فيه إلا الكسب الحرام الحلال بنوها من الكسب الحلال فقصر ابنهم النفق عن يدخره فخرجوا حجر إسماعيل وهو من الكعبة من بيت الله العتيق وكان الباب منزقا في الأرض كان فيه باب يدخلون منه وباب يخرجون منه وده بحزاء البيت المعمور واعتقد لو فيه فرصة نقدم الأدلة من خلال ما ذكره الدكتور زغلول النجار من الأحاديث صحيحها كانت تغريب الحديث لكن الحقيقة دراسة جيدة إنه هذا هو البيت المعمور هذه هي البركة هذه هي الخصوصية كاتمك المكرمة وعشان كذا بيقول ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى اخبر انها ام القرى فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى فيجب يعني أن لا يكون لها في القرى عديل فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل ثم يعني بعض المعنى و... كده اتضح دكتور جمال أن الكعبة وفضلها وشرفها ومكانتها ومكانت من بناها ومكانت من رفع القواعد منها جزاكم الله خيرا نستأنف حديثنا عن إبراهيم الذي وفى إبراهيم خليل الرحمن وعن صفاته التي أهلته لأن يكون إماما للناس ومنها آآ آآ أنه أواه حليم معنى أواه ومهن ومعنى حليم أستاذنك ناخد معناهم بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنكمل الحديث عن الأواه الحليم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ما زلنا مع صفات خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حتى يكون أو حتى تكون هذه الصفات قدوة لنا نقتدي بإبراهيم عليه السلام في كل هذه الصفات نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك ماذا أيضا من صفاته دكتور جمال من صفات إبراهيم الخليل يعني من صفات إبراهيم عليه السلام كما قلنا دائما الحرص على الدعاء والصلاة وقيام الليل وإطالة الوقوف بين يدي الله عز وجل وأيضا من صفات إبراهيم عليه السلام الصبر نعم no. وخاصة في وقت المحن والكرم نعم no. كرم الضيافة كرم الضيافة وأيضا حريص على دعوة الناس عز وجل إلى الإسلام حاجة ذا موقف كرم الضيافة دكتور جمان يعني هو كرم الضيافة اللي حينما يعني جاء إليه الملائكة في صورة شباب شبيب شباب كل أحد منهم مليح الوجه فجاء بعجل الحنيز زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في صورة الزاريات جاء فراغ إلى أهله فجاء بعجل الحنيز فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منه خيفة لا تخاف إن وجد أن أيدياهم لم تمتدين فإنه هنا يعني إذن ده دليل على المقارب واحد أولا ما كانش عنده أولاد وهو زوجه فذهب وأعد يعني إكرام الضيف يقول عشان كده هو أول من استضاف الأضيف هو يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام وده شيء يعني كان رجل رغمهما ناس ما كانش يعرفهم يعني جيلوا ناس شباب ما يعرفهم شيء ومع ذلك يعني سبهم وراح وبدأ يدبح ويسلخ ويسوي ويشوي يعني قصة طويلة الموضوع ده ياخد وقت يعني ياخد ساعة ونص ساعتين مثلا عمالي جاهز في الأكل وخصوصا معهوش حد يساعده نعم وبعد ذلك هذا طبعا فأوجه سامينه خيفة لأن الذي لا يأكل الطعام عن هذا أنه يغضر بصاحب البيت وهو الوحيد وحيد فلذلك هنا نجد إبراهيم عليه السلام كما قلنا للصفة الكرم وحرص على إكرام أضياف خاصة في البادية التي كان يعيش فيها الشيء الآخر أنه يعني كان حريصا على هداية قومه يعني هو كان قريب قريب من المنطقة التي كان فيها قوم لوط نعم no. وحس ان في انحرافات في شرك بالله في انحرافات في السلوكيات والاخلاقيات فانتدب ابن اخيه لوط عليه السلام يدعوهم الى الاسلام يبقى هنا رب ابن اخيه على الدعوة الى الله يعني ذهب ناس في انحرافات الشيطان يشتال الأم عن دينها سلوكيات انحراف فارسل اليهم لوط عليه السلام no. لوط عليه السلام وتكلمنا المره اللي فاتت رحلته وبعثته لكن لما دخل الأضياف عند إبراهيم عليه السلام قال فما خدمكم أيها المرسلون قالوا أن نرسلنا إلى قوم المجمين لنرسل عليهم حجارة منطين مسومة عند ربك للمسافين فخرجنا من كان فيها من المؤمنين فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين خافون العذاب الأليم يبحر على هداية الناس وأنه يبتعد إليهم ماذا يدعوهم ما يعني ما يعني نقدر نقول يعني مش مش ترك الأمر وقال أنا في محلتي وإيش دخلي بالناس اللي هناك لأنه دمارة معدي الحريق لو تركه يحرق الدار هناك سيأتي إليه حتما ولذلك هنا بقى قضية الأمر بالمعروف ولكن لوط يا دكتور جمال لوط عليه السلام هو نبي من أنبياء الله هل أنبياء الله يعني يوجهون من البشر أم أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى؟ يعني, يعني هو مهجم اختيار اصطفاء ربك يخلق ماشياء يشاء ويختار هو من الله عز وجل لكن مما لا شك فيه ان طبعا يعني احنا نحن بتكلم عن الوحي ورسل يوحى اليهم و و وقضايا البشرية موضع اهتمام الله رب العالمين الخالق سبحانه وتعالى لا. وهو الذي يختار ويبعث ويختار ويوجه يو فهو لكن انا اذا اقول ان مؤكد ان ابراهيم عليه السلام يعني كان فيه مرض اجتماعي خطير بدأ يسري في المنطقة كان مهموما دا ب... به وده ما المحو دايما في كلامه واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات واما ربنا يعني ي يؤتيه الامام يقول ومن ذريتي يعني هو فعلا يحمل هم أولاده ويحمل هم أمته دائما نعم لكن في نفس الوقت هو الخضية الله عز وجل ده يعلمنا أن أهمية الأمر المعروفة أنها المنكر خطورة أن الأمة تترك الأمرات تستشري ويتفرج والباطل يزحف ويشتالي الناس عن دينهم ما. وعن إسلامهم وينشر الفساد في الأرض ويصدوا عن سبيل الله يبونا عوجاه ربنا بيعلمنا سبحانه الله برسيرة القولية الأنبياء والرسل أن أهمية الأمر المعروفة أنها المنكر والدعوة إلى الله يعني أعزي أقول هو طبعا ربنا قال ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوت فمنهم من هذا الله ومنهم من حقّض عليه الضل فسيروا في الأرض فانزلوا كيف كان عاقبة المكذبين يعني كان عز وجل كانت إبراهيم عليه السلام عشان كده لما جاء الملائكة عشان يعلمون باللي هيحصل إيه يعني نعم. ما كان ممكن لكن هو إذا إبراهيم عليه السلام في الصورة نعم. مش مقصي عن إنه لوط بيؤدي مهمة ورب العالمين يعني في مسائل ستجري بعيدا عن اهتمامه ومرئياته آه. لا ده رب العزمين وضعوا في الصورة ان نزلوا خلاص قرر الله سبحانه وتعالى ان يهلكوا ان ارسلنا الى قوم المسلمين لنرسل عليهم حصائرة شوف فما اخذ بكم ايوم المرسلين بيسألهم هو بيسأل مش انتوا رحين فين قالوا ان ارسلنا الى قوم المجرمين يأتون الرجال شهوة من النساء يأتون في ناديهم المنكر يقعدون الناس بالطرق هنا فجاءت المعلومة لإبراهيم عليه السلام عشان تورينا وفي وفي نفس الموقف هم بشروا إبراهيم عليه السلام بإسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب ومن أبرز سمات إبراهيم التي تبرز من هذا الموقف دكتور جمال رغم كبر سنه إلا أنه عندما بشرته الملائكة كان على ثقة ويقين بأن الله تبارك وتعالى سوف يحقق له هذه البشرة وده في التسعين يقولوا كان التسعين سنة ولذلك هنا البشارة دي يعني خلى إبراهيم هنا يوريك أهمية الصبر والثبات واليقين. الياقين والثبات. إن ربنا سبحانه وتعالى لابد أن هي طالما في وعد إنه يعطيه إسحاق ومن بعد إسحاق يعقوب ويجعل منهم زرية منهم محصر المضالم والنفسين موفين هو على يقين فلذلك يعني لكن حتى فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هي ضحكت قلت ما أهل ده أنجو هذا وهذا بعدي شيخة فقال سلام الله عليكم ورحمة الله أهل البيت شوف السلام الله يكرم رحمته البيت يعني فإذا ليس دائما الأمور تقص بقياس العقل دكتور يعني يعني حتى كما أن هناك بعض الأوامر من الله سبحانه وتعالى لا لا يجب أن نعرضها على العقل ولا وأن كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام أيضا هناك بعض التعزيزات وبعض البشريات تقبل ونؤمن بها ولا كيف نقولش إزاي يعني. نعم يعني هو ذا ثم سيدنا زكريا كان نفس الموقف هل من الذي مكذريا طيبة أنك سميع الدعاء لما دخل على ستين مريم فوجد عندها رزقة قال يا مريم وأن لك هذا قالت أن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هم لي من لدونك زرية طيبة إنك إن أن و... و... ما عارب أن ربنا يهب لمن يشاء بغير الحساب مريم هنا فسألها رغبة يريثني ويريث من آله عقوب واجعله رب رضيه عشان يريث التكاليف ياس الدعوة جلس الإسلام، يجلس المهمة الكبرى، لا. وهي إقامة الدين ونصرة الدين وأهل الدين، فلذلك شوف كل واحد كان همه مش قضية أولاد فقط، ما هي القضية مش قضية. يعني شوف اهتمامات القلب المسلم، لا. اهتمامات القلب المسلم، إن شغل قضية الإسلام، قضية الأمة، قضية الحرفات، الباطل الذي يرتع ووووو يعرب شرقا وغربا. ولا أحد يأخذ على يديه شوف اهتمامات القلب المسلم هنا برضو دي من قبل إبراهيم اهتمامات القلب المسلم إنه, أنه عاوز أن الأرض يحل فيها السلام ويحل فيها السلوكيات المنضبطة مع سواء الإسلام وأيضا في نفس الوقت أنه الإنسان يجب أن يقنط من رحمة الله لا يقنط من رحمة الله وفضل الله عز وجل هذه بعض الملامح الرئيسية آه وهناك صفات أخرى لإبراهيم عليه السلام مثل الشجاعة والثبات والتضحية يعني ديكت معالم بارزة في حياة إبراهيم عليه السلام يعني أستاذ أن حيث برضو نلقي الضوء على بعض مواقفه التي تدل على شجاعته وثباته وتضحيته لا شك في أنه هذه الشجاعة والثبات والتضحية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار وهو على أرض الرافلين كونه ينطلق يدعو نعم لأنه يدعو الناس كلهم يؤمنون بـ بـ بأشياء ويعبدون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وهو وحده الذي يدعو لغيرها ثم يمتحن فيصبر ويثبت ويتوكل على الله ويسلم أمره لله ويفوض أولا يعني اللي... أولا كل يقف في وجهه مجتمع بأكمله دي شجاعة وقوة وعنده كم سنة 16 سنة فدي في حد ذاتها قوة وشجاعة نعم يعني كون ربنا ربط على قلبك الشيء الثاني ممكن الدعوة كون يحطم أصنام القوم ويستبقي ويحصل الحوار اللي قلناه أفكا آليا دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ها بريء مما تشيكون وجهت وجه الذي فطر السماوات في الأرض حنيف هرمان المشيكين يعني هنا كون يعلم يعني مش مستخبي أو حطم الأصنام راح يستخبه ده هو حطم الأصنام وعارف ان القوم هيصلوا اليه واتوا به على عين الناس عشان يشوفوا الموقف يعني شاف ان في عملية تشهير وعارف انه مستهدف لا. ماذا فعل؟ صبر وثبت وتوكل على الله ودعا لانه عارف ان طريق اصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود ولكنه مليء بالابتلاءات وانه دي حكمة ربانية حاسب الناس أن تركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلين فلعلمنا الله الذين صدقوا لعلمنا الكاذبين ربنا بيختبرك يا إفراهيم. ها تصبر؟ نعم أصبر تثبت؟ نعم أثبت لماذا؟ لأنه لا يملك أن يرجع خطوة إلى الوراء لأنه باع والله اشترى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فإذا يعني المؤمن ليس له أن يختار في مسألة تختص بنفسه أو تختص بماله لأن الله اشترى منه نفسه وماله بأن له الجنة واشترى من مين يا أستاذ عشر من, من المؤمنين. المؤمنين مش من أي حد ثاني مش من أصحاب الزمم الخاربة مش من القتلة من سفاك الدماء الذين لا يرعون حرمات الفروج والذين لا يأبهون لل... يعني هو اشترى ده استفاء ان الله اشترى من المصطفين الاخير ان الله اشترى عشان كده يقول الحسن البصري في تفسير الايدي سلم الله السلعة يسلمك ايه سلم الله... السمن يسلمك السلعة فالسلعة ايه نفسه يسلمك عشان يسلمك الجنة ان الله اشترى بان لهم الجنة والجنة يعني في وخاصة الفردوس الأعلى اللي ربنا جعل عرشه سقف لها ويقول ان غرسها سبحانه بيده سبحانه وتعالى ودي للمصطفين الأخيار من عبادي سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى فهدي مش سلم الله السلعة السلع ويسلمك الثمن وما دمت قد بعت نفسي و و ومالي وكل شيء لله سبحانه وتعالى فإذا لم أستطع أن أعبد الله في هذا المكان فلي أن أهجر المكان وأهجر الأهل وأهجر الأب والأسر وكل شيء حتى أذهب إلى مكان أستطيع فيها أن أعبد ربي وهذا ما فعله إبراهيم عليه السلام فمن صفاته أيضا الهجرة الهجرة قال أني مهاجر إلى ربي نعم يعني هجرته إلى الـ الـ الـ الـ الأرض المقدسة ونحن نتكلم الآن الهجرة إلى الأرض المقدسة الأرض التي بارك الله في العالم عوزة كلمتين يعني نعم. من قدرش نسيبها طبع. أهلها يئنون من الاحتلال يجري الآن محاولة تصفية القضية الفلسطينية بعها المسألة في منتهى خطورة الآن أهل القدس الآن يهجرون قسرا تهدم دورهم تغتصب جاري تهويد القدس على قدم وساق جاري الآن الشعب يقوله الناس يعني 80% من أهل غزة يعانون من البطالة وكل أسرة كلها الأسرة الأب والأم والأولاد والجد عامل واحد ما يش مش لا يجد عملا الآخر عندهم سبعمية حالة فشل كله وكل يوم يومات واحد اللي بيجري جئت تصفية القضية هذه نريد أن نقول نذكر السادة المشاهد بأن إبراهيم هاجر إلى أرض المقدسة بيت أرض المسجد الأقصى. وكانت له إجراء إلى بيت الله العتيق دليل على الارتباط الوثيق بين بيت المقدس وبين حرم الله الآمن بمنكة المكرمة مقدساتنا كالجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة تحرير فلسطين كامل التراب الفلسطيني بما فيها بيت المقدس بيت المقدس قبلة المسلمين بعد الهجرة ومشارة المدة 16 شهر الأرض المحشر والمنشر اللي ربنا قال أنت مصطفى خيرتي من خلقي وسائق ليك خيرتي من خلقي هذه قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى هذه القضية مسؤولية نصرة أهلاب المال والنفس والسلاحة وبسئلة أولياء الأمور وتحريرها فريضة شرعية وضرورة حياتية في رقاب المسلمين لا يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته وإمكاناته وقدم لنا رسول الله بسيرته القولية والعملية الدليل على ذلك واعتقد أنه العلاقة التي بدت واضحة لا تتجزأ إن هي وحدة الأمة وحدة ديارها وحدة مقدساتها وهذه مسئولية الأمة إن احنا نسعى ونحذر من خزلان هذه القضية العظمى وخزلان أخواننا على أرض فلسطين ولا يبقى أعتقد أن يكون ممكن تجري علينا سنة الاستبدال جزاكم الله خيرا دكتور جمال ونسأل الله تبارك تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنتكم ونشكركم شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المشاهدة والمتابعة فإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة من قصة الصراع لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>